أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل joo, إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا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 وَأَنَّا مِنَ الصَّانِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَّامٌ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرْبًا وَأَنَّا دَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا وَقَاءً وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَضَّرُوا رَشَدًا وَأَمَّ